أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم, فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وَإِنَّ لا ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى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 ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين ابسنوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكبرون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات ما زال السياق في الحديث مع أولئك العادلين المكذبين ما زال سياق الكلام في هذه الآيات مع من مع العادلين برمضهم آلهة أخرى اصطنعوها وكذبوا في ادعائها آلهة أولئك العادلون ما زال الكلام معهم فيقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ما معنى يخوضون يستهزئون بالآيات القرآنية ويصخرون مما دلت عليه من التوحيد والعذاب للكافرين بينا أن جماعات من المشركين في مكة كانوا يجتمعون ليصخروا بالقرآن ويستهزئوا به وبمن نزل عليه وفيهم نزل هذا القرآن الكريم فأعرض عنهم من أمع رسوله بالعراض عنهم الله جل جلاله أتركهم أعطهم عرضك ولا تلتفت إليهم ما داموا يخوضون في الباطل ويتكلمون بالمنكر طعنا في القرآن ومن نزل عليه إذن هؤلاء لا تجلس معهم أعرض عنهم وبينا لابنائنا وبناتنا انه الى اليوم لا يحل للموم ان يجلس مجلسا فياخذ اهل المجلس فالطعن في الاسلام والنقد ويبقى معهم يجب ان ياخذ نعله ويخرج منهم ولا يحله البقاء لان الايات عامه لهدايه الخلق الى يوم القيامه قال فاعرض عنهم اي فصد عنهم وانصرف حتى يخوضوا, في حديث وإن حتى يخوضوا في حديث غيره اي غير الطعن والنقد والسب والشتم فان اخذوا في حديث دنياهم على السوق والبيع شانهم لا يضر كذلك لكن اذا أخذوا يطعنون في دين الله وفي من ارسل بي وهو رسول الله أو في أولياء الله ودعاته في هذه الحال ينبغي أن تعرض عنه فإن عدلوا عن ذلك فلا بأس قال حتى يخوضوا في حديث غيره وفرضا أن الشيطان أنساك ما نهيت عنه من عدم الجلوس معهم ثم ذكرت وزال النسيان على الفور تقوم وتخرج من مجلسهم وإن أنساك الشيطان نهينا هذا فجلست ثم ذكرت فقم ولا تقعد مع القوم الظالمين معنى هذا جلست مع جماعة يتضاحكون ويسخون ويستهزئون بالإسلام وشرائعه من العلمانيين والملاحظة والضلال أو من الخرافين والتائهين نسيت فجلست ثم ذكرت أنك منهي أن تبقى معهم على الفور اطع الله وقم من مكانك وإما ينسينك الشيطان أي وين إن أنساك الشيطان نهي الله هذا ثم ذكرت أنك منهي عن الجلوس في هذا المجلس قم على الفور واما ينسينك الشيطان نهينا هذا فجلست ثم ذكرت فقم ولا تقعد مع القوم الظالمين وظلمهم واضح في وضعهم الاشياء في غير موضعها بدل ان يتذاكر كتاب الله وما يهدي اليه ان يذكر رسول الله وما يدعي اليه يجعلون بدل ذلك النقد والطعن وما لا يجوز ان يقال وقوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء أي وليس على المؤمنين المتقين جعلنا الله منهم أنت وأصحابك يا رسولنا من تابعات ليس عليكم من تابع ولا مسؤولية ولكن إذا خاضوا في الباطل فقوموا ليكون ذلك ذكرى لهم فيكفون عن الخوض في آيات الله تعالى نعم ليس عليك من حساب المبطلين والملاحد والباطل والمبطلين اذا قالوا الباطل ما انت مسؤول عن ذلك كل ما في الامر انك تقوم وتطرقهم قد يكون ذلك حاملا اللوم على التفكير لماذا خرج لماذا اخذ نعله ما رضي كلامنا لعلنا مبطلون لعلهم محق قد يكون ذلك سببا لهدايتهم بخلاف إذا بقيت معهم ايدتهم على باطلهم بغضاك بالجلوس معهم أي وليس على المؤمنين المتقين أنت وأصحابك يا رسولنا من تبع ولا مسؤولية ولكن إذا خاضوا في الباطل فقوموا من المجلس ليكون ذلك ذكرا لهم فيكفون عن الخوض في آيات الله تعالى قال وهذا كان بمكة قبل قوة الإسلام هذا البيان كان في مكة قبل قوة الإسلام كان أيام ضعف الإسلام والمراد من ضعف الإسلام ضعف أهله لا قدره لهم على الجهاد قال ونزل بالمدينة النهي عن الجلوس مع الكافرين والمنافقين أيضا ولهذا يبقى إلى يوم القيامة ونزل قرآن بالمدينة ينهى عن الجلوس مع الكافرين والمنافقين إذا خاضوا في آيات الله ومن جلس معهم يكون مثلهم وهو أمر عظيم المدينة لا عذره في مكة لأننا ضعف عاجزون وهم قوية قد ما نستطيع أن نصارحهم بشيء لكن في المدينة والإسلام قوي لا يحل المؤمن أن يجلس معهم وتأملوا قال ونزل بالمدينة النهي عن الجلوس مع الكافرين والمنافقين متى هذا إذا خاضوا في آيات الله ومن جلس معهم يكون مثلهم اي في الظلم والكفر والنفاق يكون مثلهم وهو امر عظيم من يقوى على ان يتحول من مؤمن الى كافر ومن مؤمن صادق الى منافق قال تعالى ولقد نزل عليك في الكتاب وقد نزل عليك بكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزعوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إذا ما خاضوا في حديث غير الباطل الذي يخوضون فيه وأنتم جالسون أنتم مثلهم في نفاقهم وكفرهم وقلوا نزل ونزل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزوا بها في أي مجلس وفي أي مكان في العالم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم الذي يرضى بهانة الإسلام والمسلمين بهانة دين الله بهانة شعب كتابه فهو مثلهم فلهذا أولا لا نجلس لكن إذا جلسنا وأخذوا يتخوضون في سب الإسلام وطعنه يجب النهوض والخروج ولا يحل البقاء أبدا لقد اعذر الله لئك الضعف في مكة لكن لما نزل الإسلام وقوي اهله وانتصرت راية لم يسمح لاحد ان يبقى معهم وإلا هو منافق او كافر مثله وتاملوا لا يا وقد نزل عليكم في الكتاب ماذا نزل ان اذا سمعتم ايات الله اي القرآنية يكفر بها ان بها المنافقون والكافرون ويستهزئ بها بالكلام الذي تعرفونه من الاستهزاء فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا ما خرجتم من المجلس أصبحتم مثلهم هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى والثانية أما الثالثة فإن الله تعالى يأمر رسوله أن يترك الذين اتخذوا دينهم الحق الذي جاءهم به رسول الله الحق لعبا ولهوا يلعبون به أو يصخون منه ويستهزئون به وغارتهم الحياة الدنيا قال تعالى وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغارتهم الحياة الدنيا اتركهم لا تجالس ولا تجلس معهم ولا ترضى بذلك اتركهم فلا يهمك أمرهم وفي هذا تهديد لهم على ما هم عليه من الكفر والسخريه والاستهزاء اترك الذين شانهم كذا وكذا لماذا قبل ان تنزل العقوبه بهم ابتعد فيه انظار وتهديد لهم في هذا السياق اترك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولاهوا وغرتهم الحياه الدنيا اتركهم لنا لننزل عقوبتنا بهم وقد اخبر تعالى في صورة, في صوره الحجر انه كفاه امرهم اذ قال تعالى انا كفيناك المستهزئين وقد كفاه اياهم وكلهم صرعوا في بدر سبعون ظالما عن اخرهم وعده الله بانه سيكفيه بل قد كفاه امرهم وصرعوا كلهم في بدر إناك فيناك المستزئين وقوله تعالى وذكر به أي بالقرآن من يذكر به وذكر به أي بالقرآن أن تبسل نفس أي كي لا تبسل ومعنى الابسال كما علمتم لارتهان الحجز ثم إلى جهنم وبيس المصير وذكر أي بالقرآن قبل أن تبسل نفس أي لكي لا تبسل نفس بما كسبت أي كي لا تسلم نفس للعذاب بما كسبت من الشرك والمعاصي ليس لها يوم تسلم للعذاب من دون الله ولي يتولى خلاصها ولا شفيع يشفع لها فينجيها من عذاب النار وان تعدل كل عدل وتتقدم بكل ما تستطيع ان تقدمه للفداء ولو قدمت جبال الارض كلها ذهبا ولو قدمت قبائل وعشائر لا يقبل ذلك ابدا منها وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اي وان تقدم ما امكنها حتى ولو كان ملء الارض ذهبا فداء لها لما نفعها ذلك ولما نجت من النار ثم قال تعالى اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا الباء كما علمتم سببيه لموتهنوا احتجزوا ليجذبهم في العالم عالم الشقاء لانهم كسبوا ذنوبا خبتت ارواحهم لوثت نفوسهم وهي ذنوب الشرك والكفر والاعتداء والظلم والطغيان اذن هؤلاء الذين لو تقدم احدهم بملء الارض ذهبا ليفتدي بهم ما فدي ولا قبل ذلك منه اذن ابسلوا اي اسلموا واخذوا الى جهنم بما كسبوا من الذنوب والآثام له في جهنم شراب من حميم وعذاب موجع أليم هؤلاء الذين ابسلوا بما كسبوا أخبرنا عنهم يا ربي قال لهم شراب من حميم وعذاب أليم وقد عرفنا الشراب الحميم وهو الذي انتهت قوة الحراره وصلت إلى مستوى لا زيد فوقه هذا شرابهم قال أبلسوا أبسلوا أي أسلموا وأخذوا إلى جهنم بما كسبوا من الذنوب والآثام لهم في جهنم شراب من حميم حار وعذاب مجعلهم وذلك بسبب كفرهم بالله وآياته ورسوله حيث نتج عن ذلك خبث. أواهم فما اصبح يلائم وصفهم الا عذاب النار فما اصبح يلائم وصفهم اي خبث اواهم الا عذاب النار قال تعالى من هذه الصوره سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم الوصف الذي يكون في الروح البشرية إن كان نورا وطهرا وصفاء يجزيه الله بالجنة دار النعيم وإن كان خبثا ونتنا وعفنا يجزي به عذاب الجحيم سيجزيهم وصفهم إنه حكيم في عمل هذا وقضائه حكيم فيه كذلك هذه الآيات كررناها هيا بنا نتأمل هداياتها في كل هذه الآيات تأملوا اولا حرمة الجلوس في مجالس يسخر فيها من الإسلام وشرائه وأحكامه وأهله من أين أخذنا هذه الحرمة وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره هدت الايه لا هذا لا ومعنى هذا لا يحل لك ولا لي ولا لأي مؤمن فالشرق أو الغرب أن يجلس مجلسا يسب فيه أو يشتم الإسلام آله أو شرائعه وتبقى جالسا معهم يجب أن تقوم فإن أبيت إلا أن تجلس هلكت فإنك إذن مثلهم هناك مجالس لله واللعب فقط هل يجلس أنت مع مجلس يلعبون الكيرم والورق ويضحكون وقد مضى وقت الصلاة وهم يلعبون هل تجلس هذا المجلس وترضاه لنفسك أل يحل لك هذا والله ما حل لك يجب أن تقول قوموا لقد نودي للصلاة ولا يحل لكم هذا لسنا من أهل اللهو واللعب إذن اللهو واللعب لا يحلان للمسلمين إلا في نقاط بينها رسول صلى الله عليه وسلم عرفناها بالأمس أن تلاعب طفلك الصغير أن تداعب مرأتك أن تمرن نفسك على الرماية وإصابة الأهداف أو تروي دباتك دبابتك أو طيارتك أو فرسك على الجهاد فقط هذه الأربعة شيء اسمه له لعب كل من يقول لا بأس به وهو تعويح النفس والله ما هو إلا زيادة ظلمها وظلمتها مرة ثانية من هداية الآيات أولا حرمه الجلوس في مجالس يسخر فيها من الإسلام وشراء وأحكام وأهله مجلس فقط يسبون العلماء ويطعنون فيهم يجوز الجلوس معهم ثانيا وجوب القيام والوقوف احتجاجا من اي مجلس يعصى فيه الله ورسوله وجوب القيام وعدم الجلوس احتجاجا من اي مجلس يعصى فيه الله ورسوله واصحاب الادشاش او الصحون الهوائيه وهم سكنا وسوف يفيقون عند سكرات الموت لقد قلت غير ما مر والله أسأل أن أكون على علم وبصيره أن الذين يرضون بهذه الصحون الهوائية ويجلسون ليشاهدوا تلك المناظر الفظيعه العجيبة هم أطفاله من إساءهم أني لا أكاد أشك في أن من أصر منهم بعدما علم وابى إلا هذا أن يموت على سوء الخاتمة وها نحن نمر بالشواع ونشاهد هذه الصحون الهوائية على البيوت القصيرة والطويلة بيوت الفقراء كالأغنياء كأنهم لا يؤمنون بالله ولقائه مرة ثانية الذي يصر بعدما سمع فتوى فتو فتو عالم الإسلام الشيخ عبد عزيز بن باز وأن هذا لا يحل ابدا ولا يصح ثم يصر ويركب رأسه ويحتج بأن فلان عنده كذا كذا هذا الله أعلم أن من استمر على هذه المناظر يوميا وليليا ويمرض، فسوف يموت على سوء الخاتمة نهين عن اي مجلس نجلس فيه اذا كان فيه نقد او طعن للاسلام ولا لا واذا كان فيه اعلان عن اباحه الباطل والمكروه والشر كيف تجلس معهم قال ثالثا مشروعيه الاعراض في حال الضعف عن المستهزئين بالاسلام الذين غرتهم الحياه الدنيا من اهل القوه والسلطان وحسبك يا عبد الله وحسب المؤمن أن يعرض عنهم فلا يفرح بهم ولا يضحك لهم مادم عاجزا ضعيفا والمجلس أله أقوية حسب أن يعرض عنهم ولا يلتفت إليهم في حال الضعف كما كانوا في مكة في حال القوة ينبغي أن ينكر المنكر وأن يعترض عليهم رابعا قال وجوب التذكير بالقرآن وخاصة المؤمنين الذين يوجى توبتهم وجوب التذكير بالقرآن منين أخذنا هذا؟ كيف عرفنا؟ أما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وذكر به ما هو هذا القرآن الكريم ذكر به من المؤمنين الذين غلبتهم الشهوات الاواه والأطماع المفاسد هؤلاء لوجود عنصر الايمان في قلوبهم ذكرهم علهم لهم ينتهون ويتقون وايه اخرى فذكر بالقران من يخاف وعيد ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين بوصفهم احياء بخلاف الكافرين فانهم اموات او كالاموات وجوب التذكير بالقرآن كيف ذكب القرآن بالآيات التي تنذر وتحذر أو تتواعد وتوعد بالعذاب أو تبشر بالخير أهلي وجوب التذكير بالقرآن وخاصه المؤمنين الذين يرجع توبتهم فلهذا وأنا كما تعرفون ظاهرك باطني قلت لو نكون لجنة من خمسة افاضل ونزور إخواننا الذين في بيوتهم الأدشاش وبأدب واحترام نسلم عليهم وننصح لهم بأن هذا لا ينبغي لكم ولا يحل لكم وما نرضى لكم أن تتأذوا أو تفقدوا رضا ربكم أو تحرموا هداية مولاكم ما حملكم على هذا هل تجلبون بهذا أموال لأنفسكم هل تكتسبون صحة في أبدانكم هل ترتفع بهذا قيمكم و... و... ويعلو شرفكم الجواب لا لا ابدا فيا أخينا يا أخانا يا شيخنا يا ابننا نرجو إن شاء الله أن تنيه هذه هل هذا واجب بيننا؟ والله لواجب علينا وإننا والله لآثمون لا فأين الأخوة المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا أخوة بالكذب أنقذوني أنا مواط بسبب زوجتي أو بسبب أولادي فلهذا وضعت هذا الدش على سطحي أنقذوني أنتم بزيارتكم حتى أتشجع وأسأل الله عز وجل أن يعينني وأبعد هذا الفساد من دار الإيمان وبيت المسلمين وجوب التذكير بالقرآن وخاصة المؤمنين أهل مدينة فيهم كفار ومنافقون لا والله مؤمنون لماذا إذن لا يذكرون بالقران او يكفي تذكير في المسجد هم في المنزل موجودون ما هم لما ما نكون كل حي ثلاثه فاربعه يزورون اخوانهم بالابتسامه والوجه الطلق والكلمه الطيبه ويؤبتون على اكتاف الرجل وينصحون له حتى يترك هذه الفتنه خامسا واخيرا قال من مات على كفره لم ينج من النار إذ لا يجد فداء ولا شفيع يخلصه من النار بحال من أين اخذنا هذه الهدايه ليس لم... ولي ولا شفيع الولية واللا والشفيع الذي يشفع من مات على الخبث والظلم والفسق والكفر هذا مصيره قال من محاب الله تعالى وهل لله محاب قولوا اي والله عزوز هل يحب سيدك شيئا وتكره وتبقى وليا له والله ما كان الولاية متوقف على الموافقه وافق ربك فيما يحب ويكره أنت وليه خالفه وعاكسه أنت عدوه أحببت أم كريتا؟ قال هنا الآن ثلاث محب أولا الصلاة في أول وقتها مما يحب الله تعالى الصلاة في أول وقتها سبحاً أو مغرباً عشاء إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما هي فأجاب السائل قائلا الصلاة لوقتها أي لأول وقتها إذن فاحبب يا طالب ولاية الله تعالى ما أحب الله عز وجل وهو الصلاة في أول وقتها تستطيعون أن تحبوا هذا ولا لا جاهدوها حتى تحب فاحبب ما أحب الله فلا تؤخر الصلاة عن أول وقتها إلا لعذر قاهر حال دون ذلك وبذلك تكون قد أحببت ما يحب الله عز وجل هذا المحبوب إن شاء الله في قلوبنا لا في جيوبنا ثاني محبوب قال بر الوالدين أي الأب والأم اذ برهما وهو ما هو الإحسان بهما وطاعة ما في المعروف فمن أحب الأعمال إلى الله تعالى إذ أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية من محاب الله بل الوالدين إذ برهما وهو الإحسان بهما وطاعة في المعروف لا في المنكر من أحب الأعمال إلى الله تعالى إذ أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب يا طالب ولاية الله تعالى ما يحب ربك عز وجل فبر والديك بالإحسان إليهما وبطاعتهما في غير معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليكن إحسانك إلى أمك ضعف إحسانك إلى أبيك لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك ضاعف له الإحسان. إن شاء الله هذا المحبوب سهل ولا أحبه قد أحبه الله أحببناه ثالث المحاب الجهاد في سبيل الله عز وجل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أحب الأعمال الى الله تعالى فقال الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله ما المراد من الجهاد؟ قال والجهاد والمراد من الجهاد في سبيل الله هو افهموا ان يقوم امام المسلمين او نائب بغزو امه من امم الشرك والكفر لماذا لانقاذها من الخبث والظلم والشر والفساد والشرك والكفر وهما اصل كل فساد فيقاتل رجالها حتى ينهزموا وتصبح تلك الامه في ذمه المسلمين وبذلك ينتشر الاسلام بين افراد تلك الامه ولا يمضي زمن الا وقد دخل جل تلك الامه في الاسلام وهذا الذي حصل على عهد الفتوحات الاسلاميه كيف أسلم اهل الشام والعراق فارس والمغرب بالقوه بالحديد والنار ياخذ الرجل يقول تسلم ولا نذبحك والله ما كان ابدا فقط يرصون سفنهم او يوقفون خيولهم على حدود البلد ثم يقولون لذلك الحاكم تقبلون الاسلام تنجون وتسعدون قال لا لا نبدل ديننا إذن تسمحون أن ندخل ننشر دعوة الله بين أفراد امتكم قال لا إذن القتال من الذين يحملون سلاح ويقاتلوننا ويقول القائد الأعظم لا يقتلن طفل ولا امراه ولا شيخ كبير ولا من التجع إلى مصر صومع أو إلى معبد ونقاتل فقط الرجال فينهزمون فندخل يشاهدون انوار العدل والرحمة والطه والصفاء فياخذون في الإسلام يدخلون واحد بعد واحد ليس هناك أبدا من يلزم بأن يسلم, يسلم ويموت عرفتم الجهاد هذا أما العصابات والاغتيالات والتفجيرات فهي باطل باطل باطل منكر, منكر حرام ليس من الإسلام في شيء يا شيخ كيف تقول هذا وعلماؤنا يقولون جاهدوا علماءكم الذين يقولون بهذا والله ما عرفوا هذا الطريق ولا سلكوه ثم لما ما يشاهدون الواقع لما قاتلنا بريطانيا في ممالك الهند واخذناه استقللنا هل اقمنا دولة اسلاميه قولوا لا لما اخرجنا فرنسا من سوريا الشام هل اقمنا دولة اسلاميه لما اخرجنا ايطاله من ليبيا اقمنا دولة اسلاميه لما اخرجنا فرنسا من شمال افريقيا اقمنا دولة اسلاميه لما اخرجنا روسيا من افغانستان اقمنا دولة اسلاميه قولوا لماذا لان الجهاد ما كان الذي اراده الله ولا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينتج إلا الخيبة والخصانة والدمار لأنهم ما قاتلوا وراء إمام مشى وراه وقادهم إلى الله ما إن تستقل البلاد حتى ترتفع راية لا إله الله ويعبد الله وحده فكيف بالذين يتعنتون ويكونون جماعات ويأخذون في التفجيرات في العالم الإسلامي ليقيموا الدولة الإسلامية هؤلاء مرضى ولا قيمة لوجودهم وهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتم وإذا عادوا أن يقتالوني أنا في انتظار سبعتم أريد شهادة وهي لا بد اراينا رؤية مناميه من أربعين سنة أنني ضربت برصات في باب الرحمة وميت. عرفتم الجهاد إلى لا الجهاد من أجل أن يعبد الله وحده فإذا البلاد مفتوحة لم تجاهد يجوز الآن أن نوصي سفننا على إطالة لنضخله في الاسلام والله ما يجوز لماذا؟ لما نقاتل والمساجد يؤذن فيها المؤذنون وتقام الصلاة والناس يعبدون الله لما تقاتلهم نوصف وصف هكذا السفن على بريطانيا لماذا لأجل أن يدخل الإسلام داخل مئات المساجد والناس يعبدون الله فكيف ببلادك الإسلامية فيها الإسلام مسمون وأنت تريد أن تقلب الحكم بالاغتيال والدمار ليعبد الله يعني ما هم معبود عجب هذا الفهم مرتان الجهاد في سبيل الله عز وجل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن احب الاعمال الى الله تعالى فقال الصلاه لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله والمراد من الجهاد في سبيل الله هو ان يقوم امام مسلمين او نائب بغزو امه من امم الشرك والكفر لانقاذها من الخبث والظلم والشر والفساد والشرك والكفر وهما اصل كل فساد فيقاتل إجالها حتى ينهزم وتصبح تلك الأمة في ذمة المسلمين أي تحت ذمتهم وبذلك ينتشر الإسلام بين أفراد تلك الأمة ولا يمضي زمن إلا وقد دخل جل تلك الأمة في الإسلام ومن الجهاد في سبيل الله أيضا أن يغزو العدو الكافر بلدا من بلاد المسلمين فيأمر إمام مسلمين بقتاله وطرده وإبعاده مذعوما مدحورا فهذا هو الجهاد في سبيل الله الذي هو من أحب الأعمال الله وقد يكون إخوانا الفلسطينيين معنا يقول كيف هذا والله لو أن إخواننا الفلسطينيين من يوم أن طردوا من بلادهم بايعوا إماما لهم وعبدوا الله وراءه موحدين موقنين وتكونت أمتهم في أي بقعة من الأرض وقالوا بسم الله ودخلوا الحب والله لنصرهم الله على اليهود وأجلهم أما بدون هذا ينحكون عن الله تقاتلون لماذا للترابطين لوجود دولة هل نفعت دول العالم الإسلامي ما قيمة هذه الدولة قيمة ان يعبد الله فيتك الأرض فلا يشرك به ولا تعصى شوايع واحكامه